وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة هو أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام جاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه جل وعلا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين متصلت عين بنظر ووعد أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام فيقول ربنا جل في علاه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم نبأ الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ويقول ربنا جل وعلا وهو يحكي أخبار المرسلين السابقين الذين بعثهم الله تعالى إلى أقوامهم فكذب من أقوامهم المناء الأكبر وآمن معهم قليل قال الله جل وعلا في خبر الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين فبين الله جل وعلا في كتابه من أخبار الرسل السابقين ما يدل على أن النصر في آخر الأمر يكون للدين ويكون للتوحيد والعدل الذي أمر الله تعالى به الناس جميعا ولقد بين الله جل وعلا أنه لا يجوز أن يقع في قلب المرء يأس من نصر الله تعالى وإن عظمت بين يديه الكربات وقص الله تعالى علينا في كتابه قصة طالوت وجالوت وقصصا حول نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء وكيف أنهم كلما اشتدت عليهم الأزمات نظروا إلى نصر الله تعالى يروح أمام أنظارهم ولقد بين الله جل وعلا في كتابه من أخبار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في المعارك التي, التي, التي, التي قاتل فيها بينه وبين المشركين وفيما أوقعه الله جل وعلا عليه في حياته ما يكون لنا عبرة في بقية حياتنا أيها المسلمون لقد قضى الله جل وعلا أن تكون الأيام تتقلب على الناس على كل الناس ليس فقط على المسلمين أن يكون في يوم حزن وفي الآخر فرح أو أن يكون في يوم النصر وفي الآخر هزيمة بل إن هذا عام على كل الناس فإذا قلبت التاريخ ونظرت في أحوال قريش لما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام وجدت أنهم في ثلاث عشرة سنة في بداية الإسلام كان لهم الظهور وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بأصحابه يعذبون بأنواع من العذاب هذا مربوط على نخلة يعذب وهو عمار رضي الله تعالى عنه مع أمه وأبيه وهذا ملقا على الجمر وهو خباب بن الأردت رضي الله عنه وهذا يجلد على رمضاء مكة بلال رضي الله تعالى عنه يتفنن المشركون في أنواع العذاب وهو عليه الصلاة والسلام يمر بهم ولا يملك لهم شيئا وتمر ثلاث عشرة سنة كأنها أكثر من ألف سنة من همها وكربتها وصعوبتها ومنهم من مات تحت العذاب والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقدم له شيئا إلا أن يصبره وأن يدعو له ثم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة يهاجر مختفيا ومع ذلك لم يقع طوال هذه السنين في قلب اي واحد من المسلمين ان يكون يقع في قلبه شيء من اليأس من نصرة الله تعالى لهذا الدين او الشك في قدرة الله جل وعلا او الشك في صحة الاسلام والتوحيد بل إنه عليه الصلاة والسلام خلال مقامه في مكة يأمر المؤمنين أن يهاجروا إلى الحبشة إلى أرض الغرباء البعداء ليس لهم فيها نسب وليس لهم فيها صهر ولا تجارة ولا مال ومع ذلك يخرجون من مكة إلى الحبشة ويلبثون فيها سنين وهم موقنون في قلوبهم أننا إن عشنا أو متنا أو ان نصرنا أو هزمنا فإن نصر الله تعالى يلوح أمام أنظارنا سواء رأيناه نحن في حياتنا أو متنا قبل أن نراه يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مختفيا من قريش ولم يقع في قلبه شك في نصرة الله تعالى له ولم يقل أنا على التوحيد وأنا على الحق ومع ذلك ربي يجعلني أهاجر بهذه الطريقة لما لا ينزل علي ملائكة من السماء أتحداهم وأخرج بين أظهرهم أمام أنظارهم وأعينهم وأتحداهم بقوة ربي الا وانما خرج مختفيا متبعا السنن التي شرعها الله تعالى في الارض ويصل عليه الصلاة والسلام الى هناك يصل الى المدينة ثم تقع اول معركة بينه وبين المشركين فينصر عليه الصلاة والسلام ويدخل في قلوب المؤمنين من الفرحة والبشاشة بهذا الدين ما دخل من قدب من مما قذفه الله تعالى في قلوبهم من اليقين بنصرة الله تعالى لدينه لكنهم بعد ذلك يبتلون في معركة أحد فيقول بعض المنافقين ما ذكره الله تعالى في كتابه لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ويبدأ المنافقون يشككون في الإسلام لو كان دينه حقا لنصره ربه أين الملائكة الذين نزلت معكم في بدر لم تنصركم في أحد؟ ألستم على التوحيد وأولئك على الشرك لماذا لم ينصركم ربكم وجعل أولئك المنافقون يتكلمون بمثل ما يتكلم به بعض منافقي زماننا من التشكيك في نصرة الدين وفي صحة العقيدة والتوحيد وفي صحة ما عليه المسلمون من منهج صحيح ويحاولون أن يخذفوا في قلوب المؤمنين اليأس وأن تمسككم بالإسلام لن ينفعكم وأنكم لو انصرفتم إلى غيره لانتصرتم وأن القتال والنصر يكون فقط بالأمور المادية كم عندك من سلاح وكم عندك من عتاد وكم عندك من جنود بهذا تنصر ولا تقول يأتيني النصر من السماء جعل المنافقون يقولون أين الملائكة التي نصرتكم في بدر لمن لم تنصركم في أحد لمن لم تدافع عن حمزة رضي الله عنه لما استشهد لمن لم تدفع عنه من بقر بطنه وجدع أنفه وقطع أذنيه أين الملائكة وإذا بأولئك المنافقين يعتزون ويتكلمون في مجالسهم ولو كان عندهم جرائد لكتبوا فيها ولو كان عندهم قنوات لتكلموا فيها ولو كان عندهم صفحات في الانترنت لأشبع المسلمين سبا ولعنا واحتقارا وسخرية لكن الله جل وعلا يواسي المؤمنين ويقول الله تعالى لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم ثم جعل الله تعالى يواسي المؤمنين ويقول جل وعلا لهم وتلك الأيام نداولها بين الناس يكون يوم لكم ويكون يوم آخر عليكم ويقول الله جل وعلا لهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويقول جل وعلا لهم ويتخذ منكم شهداء ويواسل الله تعالى المؤمنين بذلك وكأن ربنا جل وعلا يقول للمؤمنين إن النصر ليس فقط أن تظهروا على المشركين إنما النصر أن تموت وأنت على عقيدة صحيحة أن تموت دون أن يقع في قلبك شك في نصرة الله تعالى لدينك والعجيب أيها المؤمنون أنه بعد معركة أحد يشتد البلاء على جميع المؤمنين ليصفي الله تعالى الصف قبل أن يقع الاستخلاف في الأرض بعد معركة أحد لم يقع على المسلمين بعدها هزيمة أبدا لكن بعد معركة أحد وقع على المسلمين من المصائب ما هو أعظم من المصائب التي تقع اليوم في زماننا بعد معركة أحد بشهرين او ثلاثة والنبي عليه الصلاة والسلام في قلة من المال والمسلمون في ضعف بعد المعركة قتل منهم سبعون من خيار الصحابة وجرح منهم اكثر من مئتي رجل من المقاتلين بعضهم مقطوعة يده او رجله او قد فقئت عينه او مصاب بشيء والمنافقون في انحاء المدينة يعتزون واليهود الذين يسكنون مع المؤمنين في المدينة اعتزوا وظهروا وفر لهم صوت والمؤمنون لا تزال حرقة ما وقع عليهم في أحد لا تزال في قلوبهم ويتمنون أن يعوضهم الله تعالى بنصر يشفي به صدورهم لكن بعد معركة أحد وحرارتها لا تزال في القلوب يأتي جمع من قبيلة عضل والقارة يأتون من قبل مكة أرسلتهم قبيلة هذين ويقولون للنبي عليه الصلاة والسلام إن في قومنا إسلام وحب للإسلام نريدك أن ترسل معنا من يحفظهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه مجموعة من الصحابة لكنهم قليل الذين بقوا معه في أحدهم الصفوة وهم لا يتجاوزون 650 رجلاً. وقتل منهم استشهد منهم سبعون ومنهم اكثر من مئتي جريح ويحتاج ان يختار من اصحابه من يصرح للدعوة والتأثير ويفتي فاختار عشرة من خيار اصحابه منهم زيد بن الدفنة وخبيب بن عدي وعاصم بن ثابت ومجموعة من خيار الصحابة وارسلهم معهم فلما نزلوا في بئر عند ماء لهذيل اسمه ذات الرجيع نزلوا مع القوم الذين جاءوا يدعونهم نزلوا ليرتاحوا وإذا بهذيل تحيطهم بمئتي مقاتل بأسلحتهم والصحابة أسلحتهم على إبلهم ولم يأتوا لقتال جاءوا للدعوة فتسابق الصحابة إلى قسيهم وأسلحتهم ثم ارتفعوا إلى مكان مرتفع العشر كلهم وعلموا أنه غدر وخيانة فأحاط بهم المئة رجل وجعلوا يرمونهم بالنشاب الذي بين أيديهم والصحابة رضي الله تعالى عنهم متحيرون كيف يقاتلون هذا العدد الكبير والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة إلى الآن لم يعلم بخبرهم يظن بأنه إذا أسلمت هذه القباء العضل والقارة وهذيل أن الإسلام سيعتز وأن القباءة حول مكة سوف تعتز بإسلامها ويقوى الإسلام وإذا بأولئك المشركين يرامون هؤلاء المؤمنين ويصعدون عليهم الجبل شيئا فشيئا حتى قتلوا منهم سبعة ثم قالوا لهم انزلوا ولكم الأمان لكم عهد أن نقتل منكم أحدا فنزل الصحابة الثلاثة خبيب بن عدي وابن الدثنة ورجل من الأنصار فلما نزلوا ومعهم قسيهم لا يزال فيها سهام أقبل أولئك الكفار وقالوا ارموا عنكم أسلحتكم فرموها فأقبلوا إلى القسي يفكون الحبال ويربطون الصحابة فقال هذا الأنصاري قال هذا والله أول الغدر ما دام أنكم تربطوننا ونحن ليس معنا سلاح هذا أول الغدر فالتقط سيفا فلم يستطيع أن يقترب منه فجعلوا يرمونه من بعيد حتى مات ولم يبقى إلا خبيب بن عدي وابن الدفنة فباعتهم هذه القبائل على قريش وكان ابن الدثنة قد قتل رجلا من قريش في معركة بدر وكانت أم هذا المقتول أقسمت أن تشرب في جمجمة هذا الصحابي الخمر فأعطوه لها فقتلته وأتي بخبيب بن عدي وربط وصاروا يرمونه بالحجارة وهو مربوط صحابي جليل من حفظة القرآن ومن الدعاء ومن علماء الصحابة فأقبل إليه من يسأله قال له يا خبيب إن الذي أوصلك إلى هذا الحال وفرق بينك وبين أولادك وأهلك ليس طلب المال ولا طلب الدنيا إنما اتباعك لمحمد أو تتمنى الآن أن محمدا يكون مكانك وأنك بين زوجك وأولادك فقال والله ما أتمنى أني هنا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة وهو في مكانه كيف اتمنى انه معيلان والله لو يقال لي تقتل او يصيب رسول الله الشوكة لقلت اقتل ولا يصيب الشوكة فنازل به يرمونه ويطعنونه حتى مات ويقول خبيب وهو يحتضر اللهم بلغ عني السلام الى رسولك صلى الله عليه وسلم ما وقع في قلبه اي شك في دينه ولا شك في ربه وقال يا ربي ما تنصرني يا رب ما تنزل إلي ملائكة يا رب أين نصرك الذي وعدت أين قولك إن الله يدافع عن الذين آمنوا لا وإنما يعلم أن الله تعالى اختار له الأحسن وهو الشهادة والتضحية بماله ودينه التضحية بماله ودمه ويقتل في سبيل الله وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فتدمع عينه ويقول وعليك السلام يا خبيب وعليك السلام يا خبيب وعليك السلام يا خبيب ويخبر أصحابه بأن العشرة الذين اخترتهم منكم رغبة في أن تسلم قبائل هناك أنهم قتلوا كلهم بل قتلوا قتلات بشعة وتظل هذه الحسرة تزيد المؤمنين حسرة ويعتز المنافقون أكثر ويظهرون على المؤمنين بألسنتهم ويعتز اليهود الذين هم يتعاونون مع اهل النفاق ويعتزون على المؤمنين ويصبح المؤمن يمشي في طرقات المدينة فلا يسمع الا استهزاء من هذا وهذا وبعد اثني عشر يوما فقط يأتي عامل بن مالك من نجد وهو رجل له مقامه عند قومه ويسمى ملاعب الاسنة يقبل الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر لكن كان له رغبة في الإسلام حقيقية فيقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد إن قبلنا في نجد قوم جهلة فأرسل معي من يعلمهم الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام إني أخشى عليهم أهل نجد أخشى عليهم عامر بن الطفيل ابن أخيك هذا رجل حاقد على الإسلام وربما قتلنا فلا زال هذا الرجل بالنبي عليه الصلاة والسلام عامر بن مالك يقنعه حتى اقتنع وأهل نجد كثير فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سبعين قارئا من الصحابة هؤلاء كانوا من خيار الصحابة كانوا يحتطبون في النهار ويبيعون الحطب ويتصدقون ويأكلون ويصلون الليل إلى الفجر ما عندهم أي انشغال آخر لا زوجات ولا أولات عبادة واحتطاب وصدقة وجهاد في سبيل الله فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سبعين قارئا ثم بعثهم مع هذا الرجل لم يخرجوا إلى قتال والرجل له قوة في قومه فما زالوا يسيرون معه وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مع حرام بن ملحان احد هؤلاء السبعين ارسل معه كتابا الى عامر بن الطفيل في نجد اذا وصلت الى هناك اذهب الى عامر ادعوه الى الاسلام وصلوا الى بئر اسمها بئر معونة قبل نجد فلما وصلوا الى هناك ونزلوا يتشاورون فيما بينهم ويطبخون طعامهم ومضى عمر بن اميه الضمري احد الصحابة مضى بابلهم يرعاها بعيدا عنهم وعليها بعض متاعهم ومضى حرام بن ملحان بالرسالة الى عامر بن الطفيل والصحابة منهم المرتاح والمتجع والمشغل بطعامه فلما وصل الكتاب الى عامر بن الطفيل ذاك الفاجر واذا به يأخذ الكتاب، فيمزقه ويطعن الصحابي حتى قتله ثم استثار قومه ليقاتلوا معه فابوا قالوا ما نخفر ذمة عمك عامر بن مالك قد أمنهم ولا ندخل في خفران ذمته فأقبل إلى ذكوان وعصية وقبائل من العرب وثاروا معه فأقبل بأكثر من ألف رجل حتى أحاطوا بالصحابة وهم على خيولهم ومعهم سيوفهم، والصحابة منهم النائم ومنهم من يصنع الطعام وبعض متاعهم على إبلهم ولم يغب منهم إلا عامر بن الطفيل ومعه رجل من أصحابه يساعده في رعي الإبل فلما أحاطوا بهم هجموا عليهم لم يخيروهم بشيء وجعلوا يقتلونهم قتلا حتى أدخلوهم وقطعوهم وقتلوهم ولم يبق منهم إلا كعب ابن زيد صحابي واحد جرح جراها عظيمة وتظاهر بالموت وأقبلوا يسلبون ما معه من مال وهو يتقلب بين أيديهم ميت فلما مضت عليهم ساعة وساعتان وهم تحت الشمس موتا والنبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن لم يعلم بهم عاد عمرو بن أميه الضمر الذي كان يرعى الإبل مع صاحبه أقبلوا وإذا الطير تحوم فوق المكان تأكل من لحمهم فلما أقبل ونظر وإذا لا يزال بقايا من أصحاب عمر بن الطفيل يسرقون أشياء فلما رآهم الصحابيان نزلوا يقاتلون هؤلاء الذين قتلوا أصحابهم فقتلوا هذين الصحابيين إلا أحدهما جرح فعفى عنه عامر وقال إنه قد أحسن إلي يوما رجل من آل ضمره فأنا أحسن إليك بإحسانه إلي وعاد عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام عمر الضمري الذي أطلق عاد وحده وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا الغدر والخيانة وإذا بفجيعة أحد ثم فجيعة بئر ذات الرجيع يقتل فيها عشرة ثم بهذه الفجيعة الثالثة والنبي عليه الصلاة والسلام يهتم يقول أنس والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم لشيء يعني تغير وجهه وضاق صدره وأصبح مهموما مغموما كما غم على أصحاب بئر معونة وجعل صلى الله عليه وسلم شهرين كاملا يقنت في صلاته يدعو عليه من شدة المصاب الذي أصابهم ومع ذلك لم يقع في قلبه شك أن الإسلام حق لا ولم يقل في قلبه أين الله أين نصرتك يا رب ألست رسولك ألست خاتم الأنبياء أليس هؤلاء حفاظ القرآن كيف تمكن من رقابهم عباد الأوثان لم يقع في قلبه عليه الصلاة والسلام ذلك أبدا يعلم أن النصر مع الصبر أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وصالح وهود ولما يأتكم نبأ الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أيها المسلمون بعدها لم يقع على المسلمين أبداً أي هزيمة وظهر الإسلام وصار للإسلام دولة وصار المسلمون يغزون ولا يغزون ويقاتلون ولا يقاتلون وصار الإسلام ينتشر في الأرض كلها وصار عند المسلمين يقين وأسرع الشعوب يقينا بدينها هي الشعوب الإسلامية وأسرع وأقوى الشعوب وقدرة على الصبر على المصيبة في القتال هي الشعوب الإسلامية ولو قرأت في التاريخ لوجدت أن المسلمين إذا قاتلوا أهل كسرى وأهل هرقل في فارس والروم فإنهم يرون جنود أولئك يربطوا أقدام بعضهم لبعض بالحبال ويجعل له مجال ليتقدم ويتأخر لكن لا يستطيع أن يفر لأنه ليس عنده عقيدة يقدم بها في القتال أما المسلمون فيأتون بأرواحهم يحملونها على أكفهم ويقول الصحابي لقائد الفرس جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة أيها المسلمون إنما نراه اليوم من فجائع تقع على إخواننا في سوريا أو تقع على إخواننا في مصر أو تقع على إخواننا في أي مكان من الأرض لا ينبغي أن يقع بها في قلوبنا أي شك في نصرة الله تعالى لدينه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكان حقا علينا نصر المؤمنين وبير الله جل وعلا في كتابه ان المؤمنين وان اشتد عليهم البأس فان كلما اصابهم مصيبة او بلاء حتى الشوك يشاكها فان له بذلك اجر عند ربنا جل وعلا ولا يخفى علينا ما يقع على اخواننا هناك سواء في سوريا او في مصر لكن لا ينبغي ان يقع في قلوبنا اي شك او يأس واذا مررت في التاريخ كله وجدت للمسلمين في ذلك اعاجب فلا يخفى علينا ما وقع في عام ستمائة وستة وخمسين من حرب التتار على المسلمين حتى أباد المسلمين إبادة وقتل خلال أربعين يوما أكثر من مليون وثمانمائة ألف وقضى على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزاني وكذا مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان حتى بك الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان لكن المسلمين بعدما ازيلت دولتهم في ذلك الحين قام للمسلمين بعد ذلك قائمة وصار لهم خلافة ووجود واذا نظرت في التاريخ الحديث وجدت ان هذه المصائب والذلة التي بدأت تصيب المسلمين ليس عمرها خمسمائة سنة ولا اربعمائة سنة لم يتجاوز عمرها الستين او السبعين سنة بعد سقوط الخلافة العثمانية ولا يزال المسلمون الى اليوم في تماسكهم ويقينهم بدينهم ما يجعلنا نثق بإذن الله جل وعلا أن الله تعالى معيد للمسلمين اتحادهم وقوتهم مرة أخرى أسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين أسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعز شريعته وأسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في نصرة هذا الدين يا رب العالمين قولوا ما تسمعون والسافر الله الجنة العظيم لي ولكم من كل ذنب اصافره وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم